قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الله تبارك وتعالى قص على نبيه صلى الله عليه وسلم انباء بعض الرسل أي كنوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى وانه لم يقصص عليه انباء رسل آخرين بينه في غير هذا الموضع كقوله في سوره النساء ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما وأشار إلى ذلك في سوره ابراهيم في قوله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات الآية وفي سورة الفرقان في قوله تعالى وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون قوله هنا فاذا جاء امر الله اي قامت القيامه كما قدمنا ايضاحه في قوله تعالى اتى امر الله فلا تستعجلوه اي فاذا قامت القيامه قضي بين الناس بالحق الذي لا يخالطه حيف ولا جو كما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق الآية وقال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق والحق المذكور في هذه الآيات هو المراد بالقسط المذكور في سورة يونس في قوله تعالى ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أنه إذا قامت القيامة يخسر المبطلون أوضحه جل وعلا في سورة الجاثية في قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون والمبطل هو من مات مصرا على الباطل وخسران المبطلين المذكور هنا قد قدمنا بيانه في سورة يونس في الكلام على قوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قوله تعالى الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون قد قدمنا أن لفظة جعل تأتي في اللغة العربية لأربعة معان ثلاثة منها في القرآن الأول إتيان جعل بمعنى اعتقد ومنه قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي اعتقدوهم إناثا ومعلوم أن هذه تنصب المبتدا والخبر والثاني جعل بمعنى صيّر كقوله تعالى حتى جعلناهم حصيداً خامدين وهذه تنصب المبتدأ والخبر أيضاً والثالث جعل بمعنى خلق كقوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أي خلق السماوات والأرض، وخلق الظلمات والنور. والظاهر أن منه قوله هنا الله الذي جعل لكم الأنعام، أي خلق لكم الأنعام. ويؤيد ذلك قوله تعالى والأنعام خلقها لكم. وقوله اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعام الايه والرابع وهو الذي ليس في القران جعل بمعنى شرعا ومنه قوله وقد جعلت اذا ما قمت يثقلني ثوبي فانهض نهض الشارب السكري وما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة من الامتنان بهذه النعم الكثيرة التي أنعم عليهم بها بسبب خلقه لهم الانعام وهي الذكور والإناث من الإبل والبقر والضأن والمعز كما قدمنا ايضاحه في سورة آل عمران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 إلا بشق الأنفس والدفء ما يتدفؤون به من الثياب المصنوعة من جلود الانعام واوبارها وأشعارها وأصوافها وقوله تعالى وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين وقوله تعالى اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعام فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون وقوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وقوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون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 ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا وقوله تعالى وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج وقوله تعالى جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا الايه وقوله تعالى والذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون الآية إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم الآية قد ذكرنا الآيات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك وبينا مواضعها في سورة الروم في الكلام على قوله تعالى اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم الايه وقوله تعالى فلم يك ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنه الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في سورة يونس في الكلام على قوله تعالى أثم إذا ما وقع آمنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون وفي سورة صاد في الكلام على قوله تعالى فنادوا ولا تحين منعص أيها المستمع الكريم بهذا ينتهي ما وضعه المؤلف رحمه الله في تفسير سورة غافر وستكون لقاءاتنا القادمة إن شاء الله في تفسير سورة فصلت فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته